الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَلَا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا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 يا سينه لو خاشعا متصد من خشيه الله وتلك لن نضربها للناس عل تَنكضون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيتم خاشعا لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله وعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم